بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَثِيرًا يَا عَيْنٌ صَادِق ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرافي عاقرا فهبني من لدنك وليا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 قال رب أنى يكونني علام وكان في امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عشيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب رجع الي اياه قال اياتك ان لا تكلم من لا فلا فليامن سويا ففرج على قومه من المحراب فاوها اليهم فااوها اليهم ان ثبحوا ذكرة وعشيا هَا يَحْيَى وَفِي الْكِتَابِ بِقُرَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنَّ لَدُنَّا زَكَا وَكَانَ فَقِيهًا وَدُرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَالْكَوْفِ الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَسَارَتْ أَهْلُهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَطَهُرَتْ دُونَهُمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا الرُّوحَ عَلَقًا فَتَمَّلَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ فَطِّقِيًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَ أَسَمَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ تَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَشَرًا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ وَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا لَقَضِيَا فَحَمَلَتْ سُفَنًا تَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قصية. اذا المقعض الى جثه نفسه قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قل لجعل ربك تحتك سريا وهو الذي ايتين بي جنى النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فان ما ترين من البشر احدا فقولي انني نزعت الرحمان صوما فلن اكلمن اليوم انسيا فَأَثَّتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ رَجُلًا سَوْيًا وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إليه أَنَّىٰ يُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قُلْ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَسْأَلَ نِكَادَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبررا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يستخد من ولد سبحانه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 فَتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن نَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُهُمْ مَا يَأْتُونَ لَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَنذِرْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَالْكَوْثِ كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا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 وَالْكَرِم فِي الْكِتَابِ سَمَاعِ لَأَنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا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 إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وذكيا فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ويا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 لا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ فقيا.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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أما خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننذعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عشيا ثم لنحن أعلم بالله هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اشتقوا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَعَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا لَئِنْ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ فَرِيقًا مِّنْهُمْ أَحْسَنُوا إِثْمًا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مجا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ وَشَرٌّ مَا كَانُوا وَاضِعُونَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مردا أَظَرَ أَيَّ تَلْذِي كَفُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَئِنْ أُوتِيَ نَمَالَهُ وَوَلَدَا أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَسْكُبُ مَا يَقُولُ وَلَمُجِّلْهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُم مَّا يَقُولُ وَيَئِسَ مِنْهُمْ فَرْجًا وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَشْفُرُونَ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 فَإِنَّمَا يُسَرَّنَاهُ بِنِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا نُّذَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا